بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إن آمزلناه قرآن عربيا لعلكم تعقلون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 اقتلوا يوسف أَوْ اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه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 أرسله على غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف, وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون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 وهم لا يسعرون وجاء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 فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وجاءت جاء سيارة فأرسل والدهم فأدل دلوهم قال يا بشرى هذا غلام قال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 وهو من الصادقين فلما راى قميصه قد من دهر قال قال انه من كيدكن ان كيدكن عظيم يوسف اعرض عن هذا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 17. When we视ek use it, use it higher 17. when we card off the eye 18. We say gracie that this describes Allah 19. ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما امره ليسجنن وليكونا من الصاغرين قال رب السجن احب الي مما يدعونني اليه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 أحمل فوق رأسي خبزا احمل فوق رأسي خبزا تاكل الطير منه نبئنا بتاويله نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين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 ما سميتموها سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر أن لا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 اضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين وقال الذين جاء منهما وادكر بعد أمة أنا انبئكم بتأويله فارسلون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 He said, you will grow seven years, so what have you done? Then you will give him a little bit of what ياكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغوث الناس وفيه يعصرون وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك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 وَمَا أُبَرِئُ نَفْسِي إِنَّ نَفْسَ لَا بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّ إِنَّ رَبِّ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَقَالَ الْمَلِكُ أَتُنِبِي أَسْتَخْلِصُ لِنَفْسِي فَلَمَّا كَلَّمَهُ قَالَ إِنَّكَ الَّيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ قَالَ جَعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَمْرِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ وَكَذَلِكَ مَكَنَّا لِي وَصُوفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّءُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ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 وَلَمَّا جَهَّزَهُ بِجِهَازِهِمْ قَالَ آتُونِي بِأَخِ لَكُمْ مِنْ أَبِيكُمْ أَلَا تَعْرُونَ أَنِّي فِي الْكَيْلِ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ فَإِنْ لَمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي وَلَا تَقْرَبُونِ قالوا سنراود عنه اباه واننا لفاعلون وقال لفتيان هجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها اذا انقلبوا الى اهلهم لعلهم يرجعون فلما رجعوا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 ونمير اهلنا ونحفظ اخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير قال لن ارسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتاتونني به الا ان يحاط بكم فَلَمَّا أَتَوْهُمْ أوثقَهُمْ قَالَ اللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ فَقَالَ يَا بَنِي أَلَا تَدْخُلُ مِنْ بَابِهِ وَاحِدٍ وَدَخُلُوا مِنْ أَبْعَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ وَمَا أُغْنِي عَنكُم مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ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 وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخا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 يسر سرق اخو له من قابل فاسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال انتم شر من والله اعلم بما تصفون قالوا يا ايها العزيز إن له أبا شيءٌ كبيرٌ فخذ أحدنا مكانه إن نراك من المحسنين قال معاذ الله قال معاذ الله أن آخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إن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 قال بل سولت لكم have made a جميل عسى الله so it بهم جميعا great هو العليم الحكيم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 حتى تكون حرضاً أو تكون من الهالكين قال إنما أشكوا بثي وحسني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون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 ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون قالوا يا أبان نستغفر لنا ذنوبنا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 أمرهم وهم يمكرون وما أكثر الناس ولو حرست بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين وكأيهم من آيَةٍ في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله اتيهم المساعده بغته وهم لا يشعرون قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني وسبحان الله وسبحان الله وما انا من المشركين